إذاك القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النابرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القائرة في عام 1979 أهو الإسلام نعيش الآن مع هذه تلاوة القرآنية العطيرة لما تيسر من آيات الله البينات من صورة فصلة للقاري الشيخ محمود عبد الحكم اعوذ اللهم الشيطان الشيطان اعوذ das <laughs> de par filte Mm. -hmm. hör t referred إِنَّ ذَلِكَ بُونَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ سَنَبْخُ Ja, Or will för att har there was a uh... والإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من صورة فصلت تلاها علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم وهي من التسجيلات النادرة سجلت هذه تلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في عام 1979 اخوة اليمان والاسلام حتى يضمنا لقاء اخر ان شاء الله لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الاذعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه ابراهيم مجاهد.